ل بَين لكم وَنُقِوا في الأرح مِم نَشاء أ إى أَجل مسمى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 يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ لَمَن يَضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنَ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الشَّفِيعُ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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وَأَن اللهَّه يَحد مَير إِ الذيينَ آمَنُوا والَّذ نَهَادُ وَصَّابِئينَ وََّ صَار وَمَجوسَ والَّذينَ أَشَْكُ وَْمَجوسَ والَّذينَ أَشَْكُ إِ اللهَّهَا يَفْسِنُ بَيْنَهُم يوم القيامة إن